اشتد على الراس شيبا ولم اكن بدعاء انت ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فاهب لي من لدنك وليا يعرفني ويرث من آل يعقوب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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وزكاتا وكانت تقيا وذرئا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلاما عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اذكر في كتاب مريم اذ انتابت من اهلنا مكانا شرقيا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 لَكِ غُلامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ لَا يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ يَمَسَّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ 118. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا 119. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 110. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة 111. قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 122. فناداها من تحتها ألا تحزني 123. قد جعل ربك تحتك سريا 124. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط, تساقط عليك رطبا جنيا 125. فكلي واشربي وقري عينا 126. فإنا ترين من البشر احدن فقولي فقولي اني نذرت للرحمن صوما فانا المكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سَوْءٌ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْنِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي مَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَ 113. مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة, وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حيا 114. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 115. والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 119. فاعبدوه هذا صراط مستقيم 110. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم 111. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون يَوْمًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُم يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا رَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ 111. إنه كان صديقا نبيا 112. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا, يبصر ولا يغني عنك شيئا 113. يا أبت إني قد جاء 119. فاتبعني أهدك صراطا سويا 110. يا أبت لا تعبد الشيطان 111. إن الشيطان كان للرحمن عصيا 112. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 113. 111. فتكون للشيطان وليا 112. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم 113. فإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا 114. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 illa man taba wa man wa'amila sanihan fa ulai fa ulai kayadkhuluna aljannata wa la yudhlamuna shay'a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 رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطب بالعباده هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ممت ل سوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ان خلقناهم من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لن 121-أيهم أشد على الرحمن عتيا 122-ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 123-وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 124-ثم ننجي الذين اتقوا ونذقوا دِينًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 122. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 123. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا 124. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا 125. أطلع الغيب أم اتخذ عدى 122. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 123. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا 124. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 125. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا 126. ألم ترأتهم دين على الكافرين تؤزهم الازى فلا تعجل عليهم اننا نعبد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جحيم نماوردا لا يمي الشفعاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات ينتفطر منه وتنشق الارض وتن 122. إن شق الأرض وتخر الجبال هدا 123. أن دعوا للرحمن ولدا 124. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 125. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 126. لقد أحصاهم وعدهم عدا 127. لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يُسَرُّ نَا بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرُ بِهِ قَوْمًا نُّذَا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا